وَالدُّؤُ لَوْ تَدْهَنُوا فَيَدْهَنُونَ وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَن نَّاعِلٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ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 إن للمتقين عند ربهم جنات النعين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون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 وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عنده الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك